والصحبه ومن اتبع هداه لا زال الإمام البخاري رحمه الله يورد في باب المناقب في باب مناقب النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث الواردة في خصائصه صلى الله عليه وسلم وما خصه الله به من عالي الخصال وسامي الأوصاف التي يجمعها الخلق العظيم لهذا النبي الكريم وما خصه الله به من دلائل النبوة والخوارق الداله على نبوته صلى الله عليه وسلم كنا وقفنا عند حديث ايوه كنا وقفنا عند حديث قتال الفتح خوز وكرمان ومقاتلة أولئك الذين هم صغار الأعين فص الأنوف الحديث في ذلك كثيره مشهورة. نعم وقفنا عند حديث أبي هريرة وهو قوله رضي الله عنه فيما أسنده البخاري عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة هذا حديث من أحاديث اشراط الساعة وأشراط الساعة هي علاماتها وأماراتها التي تكون عند قيامها وهي صغرى وكبرى فالصغرى تكون عند اقتراب الساعة والكبرى تكون عند حلول القيامة وقيامها فعلا هذا الحديث ينبئ عما سيكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة أخبر عليه الصلاة والسلام أنها ستكون أمور قبل قيام الساعة ستكون أمور يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي غيب لا يعلمه أحد إلا الله لكن الله يجتبي من رسله من يشاء ويضع الغيب عند من يشاء من نبي مرسل أو ملك مقرب فالله هو الذي يعلم الغيب لقوله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون ايان يبعثون فلا أحد يعلم الغيب إلا الله لكن المغيبات عن الناس مما هو كائن قبل قيام الساعة يخبر الله عز وجل به نبيه فيكون معلوما لدى النبي بإعلام الله له وإخباره عز وجل به هذا النبي الكريم فيصبح النبي عالما بالغيب بإعلام الله له أي أن الله هو الذي أخبره بما يكون من المغيبات التي تكون قبل قيام الساعة عالم الغيب فلا يُذْهِرُ على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول لا يُذْهِرُ على غيبه أحداً إلا من ارتضى من فهو عز وجل يرتضي من يشاء من رسله فيضع عندهم هذه المغيبات وسميت مغيبات لأن الناس لا يعلمونها وغابت عنهم غاب عنهم علمها ومعرفتها ولا يمكن أنهم رأوها فلو رآها البشر لخرجت عن كونها غيبا فالغيب ما غاب عن أنظار الناس ولم يروه ولم يعلموه ولا لهم به عهد هذا يسمى الغيب فما يكون من الحوادث الآتية قبل قيام الساعة لا أحد يعلمه إلا الله أو رسول ارتضاه الله فأعلمه بهذا الغيب والأحاديث في اشراط الساعة وما يكون في أواخر الزمان كثيرة بحمد الله منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بفتح القسطنطينية أخبر بفتح القسطنطينية وقال كما ثبت في صحيح البخاري قوم من أمتي يغزون البحر أو يغزون ثبج البحر ثبج أي وسط البحر أو متن البحر ملوكا على الأسرة ملوكا على الأسرة فطلب الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكونوا منهم فسألته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها أن يدعو الله لها أن تكون منهم فدع الله لها فغزت البحر فلما خرجت من البحر سقطت أو تعرقلت بدابتها فوقعت فماتت رضي الله عنها أم حرام وهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام أن قوما من هذه الأمة سيغزون البحر وما غزل البحر في العهد النبوي لم تحصل أو لم يحصل الغزو في البحر في عهده عليه الصلاة والسلام متى حصل الغزو في عصر عثمان متى حصل الغزو في عصر عثمان أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في وقته وتوفي وجاءت خلافة أبي بكر وجاءت خلافة عمر وبعدها خلافة, خلافة عثمان ففي خلافة عثمان غزى المسلمون البحر وأول من غزى بالناس معاويه بن أبي السفيان رضي الله عنه قال له عثمان لا تلزم أحدا بالغزو في البحر أو عن طريق البحر من شاء يغزو فليغزو ومن لم يشاء فدعه اتركه لا تلزم أحدا بالغزو لأن ركوب البحر فيه مخاطر وقد جاء الناهي عن ركوب البحر إلا لحاجة إلا لغاز أو صاحب حاجه ركوب البحر ولجج الامواج ظلمات بعضها فوق بعض امواج البحار العاليه والبحار المحيطه الكبيره الخطر فيها محذق بالركاب ولا كم سمعتم من بواخر عظيمه غرقت في البحر فالمقصود ان عثمان اوصى معاويه الا يلزم احدا بركوب البحر للغزو فمن تطوع ركب البحر للغزو ومن تهيب ركوب البحر اقيل واعفي من ركوب البحر فغزا معاويه بالناس وركب البحر وهو الشجاع الداهيه القوي الحليم رضي الله عنه اجتمعت فيه الصفات معاوية هذه عقيدة أهل السنة في معاوية ليس كما يقول الرافضة واشباه الرافضة وخلات المعرفة ومن اتخذ الإمعة أو منهج الإمعية يقول ما يقوله الناس لا الإنسان أو المسلم أو المستقيم على منهج الحق على كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم يترضى عن جميع الصحابة لا يستثني منهم أحدا ويعلم أن من منهم كبارا ومنهم صغار ومنهم من أنفق من قبل الفتح ومنهم من أنفق من بعد الفتح وكلا وعد الله الحسن فيترضى عن الجميع ولا يترك أحدا فمن حمل غيظا لأحد من أصحاب النبي يقول امامنا مالك أخشى أن يصبح وقد أصابت هذه الآية يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فحمل الغيظ لأحد من أصحاب النبي سمة من سمة الكفار ويجب على المسلم أن يتنزه عنها فغزا معاوية البحر وركب البحر وكان علما من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن قوما يغزون البحر وجاء في رواية لتفتحن القسطنطينية ولن يعمل أمير أميرها ولن يعمل جيش ذلك الجيش والحديث بعضهم تكلم في سنده وبعض أهل العلم حسنه جعله حسن الإسناد مقبولا محتجا به ففيه التنصيص على القسطنطينية وهكذا ما يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان قوم تسبق شهادتهم أو تسبق يمينهم شهادتهم أو كقوله عليه الصلاة والسلام قوم من أمتي أو صنفان من أمتي لم أرهما قط قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان وإن ريحها لا من المسيرة كذا وكذا هذه إخبارات النبي عليه ص والسلام بالغيوب القائمة أو الكائنات قبل قيام الساعة مما سيأتي من بعده. مما أخبره الله عز وجل به والأحاديث في المغيبات وفي الغيوب كثيرة ويسميها العلماء اشراط الساعة ويسمونها الفتن فالفتن ما تكون فيه فتنة وأشرات الساعة ما يكون علامة على قيام الساعة أو قربها فقد تكون صغرى أو كبرى هنا يخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي خرجه البخاري في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة وهذا الأسلوب معهود في الحديث النبوي أن يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كذا لا تقوم الساعة حتى يقول المسلم حتى يقول الشجر يا مسلم إن وراء يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد وهو شجر صغير ينبت في المدينة وينبت في بعض البلاد وهو صغير لا يسمن ولا يغني فمن اختبأ خلفه لا يخبئه ولا يستره صغير هكذا شجر الغرقد هكذا موجود في المدينة موجود إذا دخلت إلى بقيع الغرقد في المدينة تراه وسمي البقيع بقيع الغرقد لأنه ينبت في هذا الشجر الصغير يسمى الغرقد لا تقوم الساعة حتى تقام... تقاتل قوما نعالهم الشعر ذكر هؤلاء الذين يقاتلون في آخر الزمان من قبل المسلمين وأن قتالهم متعين في آخر الزمان وذكر الحديث أوصافهم ففي مقدمتها أن نعالهم وانتعالهم وأحذيتهم من الشعر من الشعر وهي واضحة فقد تتخذ النعال من الشعر كمن اتخذ جلد فرو أو فروة حيوان مشعر اتخذ منه نعلا كأن يتخذها من الماعز أو يتخذها من سائر الحيوانات فهي بها أشعار الحيوان الذي اخذ جلده هكذا نعالهم نعالهم الشعر وحتى تقاتل الترك صغار الأعين الترك امه معروفه الترك امه معروفه وهم تركومان واسو التركي جاءوا من جبال التاي غرب الصين ولذلك تجد الشبه قويا مطابقا بين الصين وبين بعض الأتراك دون بعض فبعض الأتراك كأنهم صينيون في شكلهم ومن سافر إلى تركيا ورأى الأتراك ورأى أشكالهم أو راهم في الحج يرى بعض الأتراك كالصينيين فكانوا يسكنون جبال ألطاي غرب الصين ووديانها ونزحوا إلى ما هم فيه الآن من بلادهم الترك وذكر الحديث سيماهم وأوصافهم قال الصغار الأعين ولأن الصين صغار الأعين حمر الوجوه حمره الوجوه دماؤهم ساطعه او ملتهبه في وجوههم ذلف الانوف او في روايه فطس الانوف و الانف نحن نقول في لغتنا افطس فطس يا افطس الفطس هو الانفراش شيء مفطوس أو منفطس هو المفترش هو المفترش خلاف القائم أنفه قائم أو أفطس هكذا أفطس أي مفترش إذن ذكر لهم صغر الأعين حمر الوجوه دلفة أو فطسة الأنوف ذل فالأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة المجان جمع مجن والمجن ما هو الترس المجن هو الترس والترس هو ما يتترس به الإنسان. هو ما يقي به نفسه ضرب السيوف يسمى الترس المجان المطرقة التي تطرق وتقرع إشارة بهذه الجملة إلى أن وجوههم ممتلئة ومكتنزه لحما صلى الله عليه وسلم يصفهم دقيق الوصف ستقاتلون قوما هذه أوصافهم ولن يقيم الله الساعة إلا بعدما يقاتل هؤلاء الترك وهم صغار الأعين حمر الوجوه فطسة أو دلفة الأنوف كأن جواهم المجان المطرقة اي مكتنزة باللحم وهل فتحت القسطنطينية ام لا فتحت ما هي القسطنطينية اليوم هي اسطنبول هي اسطنبول لقد فتحت اسطنبول وفتحت تركيا ودخل الإسلام إلى تركيا وأسلم الأتراك ومن الله عليهم بالإيمان ومن الله عليهم بأنهم أحناف على مذهب أبي حنيفة بن النعمان رحمه الله الذي مذهبه من مذاهب أهلي السنة ولم يدب عفن الرفض وسخيمة الرفض لم تدب إلى الاتراك والله حفظهم من الرفض والتشيع التشيع الخارج عن النصرة لآل البيت وإنما هو تشيع مزعوم لآل البيت وحقيقته هو التقرب إلى الله بزعمهم في شتم الصحابة ودعوة تحريف القرآن ونقص القرآن فهذا هو دين الرافضة إذن فتحت القسطنطينية وتحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وقد ركب معاوية البحر ووصل إلى تلك الجهات وفتح الفتوح ودخل بلاد الروم ودخلوا بلاد فارس وفتحوا كثيرا من البلاد التي سيأتي ذكرها قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وتجدون من خير الناس أشدهم كراهيه لهذا الأمر حتى يقع فيه وتجدون من خير الناس الكلام مستمر في وصف ما يكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة تقاتلون قوما أوصافهم تلك الأوصاف المذكورة وفي هذه الفترة في آخر الزمان تجدون من خير الناس اشدهم كراهيه لهذا الأمر حتى يقع فيه ما هو الأمر؟ إذا أطلق الأمر في الأحاديث فهو الولاية والإمارة ما قالش الحديث ما هو هذا الامر ولكن الامر هو الولايه والاماره بالتتبع الاستقراء للاحاديث النبويه قال عليه الصلاه والسلام لعبد الرحمن بن صاموراه يا عبد الرحمن لا تسأل الاماره فانك ان أعطيت عن مساله وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مساله اعنت عليها فجعل الله اعانه الامير اذا لم يطلب الاماره وجعل خذلانه إذا طلبها لأن الطالب لها يدعي الحول والقوة والقدرة عليها ويزكي نفسه والله نهى عن تزكية النفس فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وجاء في رواية نحن لا نولي هذا الأمر من يطلبه من ما هو الأمر الحكم الإمارة الولاية, الولاية أنا أريد أن أكون الرئيس أن أكون المدير أن أكون المسؤول أنا المسؤول لما لا ينتخبونني أنا لا لا تقل أنت هذا خلي هذا إلى الناس وهم يختارون من يرون فيه الكفاءة وأما قول الله عز وجل حكاية على لسان يوسف على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فطلب الولايه لنفسه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فالعلماء أجابوا عن هذه الآية إما أنها شرع من قبلنا وأنها تكون شرعا لنا إذا لم تخالف شرعنا وهنا وجدت مخالفة لشرعنا فهو شرع من كان قبلنا من الأمم السابقة أو أنه يجوز لصاحب العلم والقيم بأمر من الأمور إن وجد أو أنس من نفسه استعدادا لأمر من الأمور ويجد من لا يتأهل له وسوف يضيع إن وقع في أيدي غير خبير به أن يقتحم الباب عند هذه الحالة وأن يقول أنا أفهم هذا الأمر كيل هذا الأمر إلي فأنا سأقوم به ولي فيه تجربة ولي فيه معرفة سابقة فيحمل على هذا النحو وكيف كان الحال فسؤال الإمارة الأصل فيه المنع لا نولي هذا الأمر من يطلبه قال عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث وتجدون من خير الناس أشدهم كراهيه لهذا الأمر حتى يقع فيه أي أن خيار الناس في آخر الزمان هو من يتعظ بهذه الوصايا النبوية والتاديبات النبوية فيمتنع عن سؤال الإمارة وأن يدخل أو يقحم نفسه في الولاية أو الإمارة وأن هذا خير الناس في آخر الزمان لأنه عامل بالوصاية أو بالوصية النبوية متأدب بآداب أو بتأديب النبي عليه الصلاة والسلام فهو قد زهد فيها لأن الشارع زهده فيها فقبل زهادة الشارع له فيها فأزاهد فيها ولا يريدها فهذا خير الناس في آخر الزمان لكن الحديث يقول حتى يقع فيه حتى يقع في هذا الأمر فهل هذا بمعنى أنه يمتنع عن طلب الإمارة لكن يدفع إليها دفعا ويحتاج الناس إليه وتفتقر إليه الإمارة فيجب أن يقبل لأجل مصلحة العامة وأنه هو مؤهل لها والناس يؤهلونه أم أنه من شدة ابتعاده عنها يرغب الناس في إمارته من شدة بعده عنها وزهادته فيها واستنكافه عنها الناس يرغبون فيه وهذه تلاحظونها <تصفيق> الذي لا يطلب ولا يقحم نفسه ولا يتزلف يكون مرغوبا فيه والذي يعرض نفسه ويتملق ويحاول هذا يفقد الناس فيه الثقة فلا يؤهلونه لشيء من أمورهم فالرجل الزاهد في هذا الأمر في آخر الزمان يعد خير الناس وهو قد يقع في هذا الأمر وهو لا يريده والناس يؤهلونه له قال والناس معادن خيار في الجاهلية خيارهم في الإسلام هذا الحديث كثيرا ما نسمعه ونقرأه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم الناس معادن في رواية كمعادن الذهب والفضة خيار في الجاهلية خيار في الإسلام هذه رواية البخاري هنا لكن فيه زيادات عند البخاري والمسلم وعند غيرهما خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقه إذا فقه أو إذا فقه والمقصود بمعادن الناس أصولهم وما اجتمل عليه من عوامل الخير وما تاصل في نفوسهم من أصول الخير فيشبه الناس بمعادن الذهب والفضة وأن الأصيل فيهم إذا صادف الإسلام والإيمان هذا الأصل ما زاده إلا حسنا ولقد ثبت في تاريخ الإسلام ان من كان من معدن من معادن الكرم ومعادن الاخلاق والمعادن الطيبه ما زاده الله بالاسلام الا صفاء معدن وعز وزاده عزا وسددا ورياده وتقدما فان الاسلام مبني على الخصال الحميدة وعلى مكارم الأخلاق فإذا وجد من أصوله تؤمن بهذه الخصال بل يتصف بها أو ببعضها ما زاده ذلك إلا جمالا في الأخلاق وعزا وكرامة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام الرجل يكون في الجاهلية خيرا ويكون أيضا في الإسلام خيرا فخير, فخير, فخير هذا الرجل في جاهليته وخيره في إسلامه فمن انتقل من جاهلية وكان خيرا فيها ما زاده الإسلام إلا خيرا و اشترط الحديث الاخر الذي فيه زيادة اذا فقهوا اي اذا فقهوا الدين وعلموا به وعملوا به وحسن دينهم واسلامهم فانهم يكونون خير الناس على الاطلاق قال ياتينا على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله هذا الحديث تلوناه في خطبة الجمعة قبل جمع وقلنا بأن هذا الحديث دليل من أدلة أهل العلم وقد ساقه عياض اليحصب في الشفاء وغيره وان من علامات محبه النبي عليه الصلاه والسلام ان ياتي الرجل بعد عهده صلى الله عليه وسلم فتتشوف نفسه وتتثوق وتتشوق وتهفو وتشرب عنقه وكلها معاني تدل على انه يجد في نفسه موجده وصبابة أنه يا ليته رأى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يا ليته رأاه ويمن نفسه بأن من جملتي ما يسأل الله عز وجل أن يمنحه وأن يكرمه به بعد النظر إلى وجه الله الكريم وهو الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزياده ان يرى هذا النبي الكريم ايضا ياتي على الناس زمان لان يراني احب اليه من ان يكون له مثل اهله وماله يود لو افتدى هذه الرؤيه للطلعه البهيه النبويه الشريفه لو افتداها بنفسه وماله وجميع ما يعز ويملك يقدمه فيضاء لرؤيه هذا النبي الكريم وهذا قد كان من الصحابه كما قال اهل العلم بعد فقد النبي عليه الصلاه والسلام كان اشد, أشد الناس تضررا بفقد النبي عليه الصلاه والسلام هم الصحابه لانهم راوه فلما فقدوه حزنوا احزانا واياما وليالي وازمنه وبعضهم يبكي بعد مدة على فقد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يذكر أنه في شوق إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم قد سمعتم قول القائل غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يتشوفون تثوق نفوسهم إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام بعد فقده وهكذا كل مسلم يتشوق إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النبي عليه الصلاة على أن هذا الأمر يأتي في زمان من الأزمنة وها هو في زماننا موجود الآن ألسنا نحن في شوق إلى رؤية النبي الكريم؟ ألسنا نطلع على سماته وصفاته وأصافه وسائر خصاله عليه الصلاة والسلام نتصور طلعته البهية صلى الله عليه وسلم ولقد عني الصحابة بهذا الأمر فنقلوه إلينا ولولا أنه من الدين ما نقل إلينا من قبل هؤلاء الصحابة العلماء الفقهاء الخيار العدود الذين نقلوا إلينا وصف النبي عليه الصلاة والسلام ثم اسند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزا وكرمانا من الأعاجم حمر الوجوه فطس الانوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقه نعالهم الشعر نعالهم نعالهم الشعر هذا الحديث تقدم في أول الحديث الأول الذي يزيد فيه هنا تسمية المقاتلين بانهم خوز وكرمان وخوز في بلاد فارس وكرمان تقع الان في ايران ايضا كلاهما في تلك البقاع فاما تسمى كرمان او تسمى كرمان وبالوجهين ضبط الاسم ومنهم علماء ينتسبون الى هذه البلد يسمى الكرماني او الكرماني ومنهم احد شراح البخاري الإمام الكرماني شرح البخاري نفس الأوصاف المذكورة للتركي في الرواية الأولى ذكرت لي لخوز وكرمان من الأعاجم فهل الحديث واحد أم أنهما حديثان وهؤلاء المقاتلون في آخر الزمان الذين يقاتلهم المسلمون قبل قيام الساعة هل هم الترك وخوز وكرمان فهم أقوام متعددون من, الأع... من الاعاجم أم أن هذا الحديث مرجعه إلى الأول الظاهر حسب كلام, حسب كلام... حسب كلام العلماء أنهم أقوام مختلفون وأن الترك لهم نفس الأوصاف ولأن تلك الجهات من بلاد فارس إلى تركيا إلى الصين هذه الجهة الواسعة يوجد فيها أقوام يتشابهون في أشكالهم وعيونهم ووجوههم وقد تقدم الشبه القريب بل المنطبق بين الترك وبين الصين فإذا ذهبت إلى جهة أفغانستان وجدت قوما يشبهون الصينيين أفغانيين كالصين أفغانيين كالترك هذا في أفغانستان إذا ارتفعت بعيدا وذهبت إلى جهة تاجاكستان واوزباكستان وأذربيجان الولايه الإسلامية في جنوب روسيا وسمرقنق وتشقند وقزوين نهر قزوين ينتسب إليه جماعة من أهل العلم إن جئت إلى تلك البقاع وجدت قوما يشبهون الأتراك ويشبهون الصينيين ويشبهون الكرمانيين والخوزيين فهناك قاسم مشترك من الشبه بين أمم لعلها تنتسب في أصلها إلى أصل واحد مفرقة والشبه يجمع بينهم وأنا قد رأيت أهل هذه البلاد جميعا فعاشرت منهم جماعة في السكن أو في الجوار في المدينة وكنا نصلي معهم في المسجد النبوي وكنا ندخل مطاعمهم وهكذا فمن وقف أو تعرف على هذه الأجناس عرف هذا القاسم المشترك بينها وأنهم يتشابهون تشابها عجيبا فرب تركي تقول هذا الصيني أو رجل من أفغانستان تقول هذا الصيني أيضا بعض رجال من فارس فيهم شبه من هذه الجهات ايضا وكرمان وخوز في بلاد فارس وقد فتح الله على المسلمين فارس وفتحت هذه البلاد التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستفتح وقد ذكرت نفس الأوصاف كما تقدم. ثم انه ورد حديث في الترك يقول اتركوا الترك ما تركوكم وكان الشيخ محمد الانصاري عليه رحمه الله يحتج به في كلامه وفي استدلاله والحديث اورده شراح الحديث وأقر ثبوته أتركوا الترك ما تركوكم وطبقه معاوية رضي الله عنه لما رأى بعضهم ربما حاول محاربة الترك بعدما فتح الله بلادا كثيرة كان يتمثل بالوصية النبوية اتركوا الترك ما تركوكم وأن الترك ما داموا قد تركوا المسلمين فيجب تركهم فهو أمر بمهادنة الترك ما هادنوا المسلمين يجب أن نهادنهم اتركوا الترك ما تركوكم وهي أمة عظيمة من أمم أهل الإسلام ولقد استمرت هذه الأمة هذه الأزمان وقامت فيها دولة تسمى دولة العثمانيين وكانت دولة إسلامية وحكامها على دين وعلى استقامة وبعض الأعداء يحاول تصوير العثمانيين انهم مستعمرون انتهازيون متوسعون وهكذا لكن نحن ننظر إلى كلام أهل العلم في وصف حقيقة العثمانيين وأن الله عز وجل جعلها خلافة إسلامية سادت الدنيا ووصلت إلى الجزائر ولم تدخل إلى المغرب فتركت آثارها في البلاد التي دخلتها فما اسلام شرق أوروبا إلا من قبل العثمانيين والأتراك ولذلك تجدونهم على مذهب أبي حنيفة وفي ألبستهم وبعض عاداتهم يشبهون الأتراك وتأثروا بالأتراك هنغاريا وتشيكوسوفاكيا والبوسنة والهيرسك هذه الجهات ورومانيا ما يوجد في هذه البلاد من مسلمين أسلموا عن طريق الأتراك ثم اسند البخاري حديث أبو هريرة يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة سنين لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن هذه مقدمة يقدم بها أبو هريرة يبين فيها المدة التي روى فيها الحديث فحددها في ثلاث سنين وأن هذه المدة كان أشد وعيا في تحمل الحديث النبوي وأحرص على روايه الحديث في هذه المده ولم تكن مده اخرى احرص فيها ابو أحرص فيها أبو هريره على الحديث رضي الله عنه مثل هذه الثلاث سنوات ومعلوم ان ابو هريره اسلم في بعد خيبر يقال في صفر فيما أذكر من خيبر خيبر وقعت سنة سبعين للهجرة بعد الحديبية والنبي عليه الصلاة والسلام توفي سنة إحدى في ربيع الأول سنة إحدى عشرة فابو هريرة مكث مع النبي عليه الصلاة والسلام مسلما مؤمنا اربع سنوات وزياده اربع سنوات وزياده ويقول هنا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين هذه لا يقصد بها عموم صحبته يقصد بها ثلاث سنوات قضاها ملازما للنبي في روايه الحديث وحرصه على روايه الحديث واما جميع ما مكث به من الزمن مع النبي عليه الصلاه والسلام فهو اربع سنوات وكسور كما اثبت العلماء في ترجمه ابي هريره يقول ابو هريره ان هذه الثلاث سنوات كنت احرص الناس على تحمل الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وقد سمعته يقول ثم ذكر الحديث هذه المقدمة من أبي هريرة مقدمة أولا فيها فائدة منهج أبي هريرة في تحمل الحديث والتثبت في نقله وحرصه على رواية السنة وفيه إقناع للسامع الماثل الماثل أمام أبي هريرة والذي يسمع منه الأحاديث أنما أرويه لكم من أحاديث إنما هي أحاديث استثبت فيها تمام التثبت وعلمتها بطول مكث ومداومة مع النبي عليه الصلاة والسلام وأن ما أقوله رويته وأنا متثبت فيه فليس بالاغاليط التي هي عبارة عن اجتهاد أو رأي أو أشياء اشك فيها أو لم أتيقنها بل ما سأقوله أنا متيقن منه هذا منهج من أراد أن يبين قيمة ما سيذكر وأن يلفت النظر وأن يهيئ السامع لما سيقول فلو كان غافلا هذا السامع لتنبه وهو منهج القرآن في لفت أنظار الناس إلى سماعي ما سيذكر من القصص الغريبة ومن الامور الغريبه وهل تاكن باء الخصم وهل تاك هذا لفت نظر للسامع وعرض على السامع بعد لفت نظره فاذا هذا من ابي هريره لاجل بيان قيمه الروايه التي يرويها ولانه قال لقد انشغل المهاجرون بالضرب, بالضرب في الاسواق وانشغل الأنصار بالبساتين في المدينة كانوا أصحاب زراعة ومحاقلة وكنت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على شبعي بطني فأروي ما لا يروي أحد فبين السر اكثاره من الرواية أنه بسبب الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام رجل مفرغ لطلب العلم ليس كرجل مشغول رجل يفتح عينيه من الصباح عنده من يعينه على قوت يومه ومن يضمن له قوت يومه ويحضر الى اهله وعياله ما يحتاجون اليه وليس بين يديه الا الاقلام والقراطيس والمحافظ والالواح ها؟ فهذا مفرغ لطلب العلم ليست عنده صوارف او شواغل سيحصل افضل من الذي يذهب الى العمل وياتي وياخذ وقتا يقتطعه اقتطاعا ويصارع الوقت عندي موعد ساقضيه وادرك المغرب في مسجد كذا واستمع للدرس الدرس وتجده المسكين يصارع ويجاهد فهذا ليس كالآخر المفرغ ابو هريره مفرغ وحتى عندنا الان في الاساتذه يوجد استاذ مفرغ للبحث وأستاذ غير مفرغ أستاذ داخل الهيئة أستاذ خارج الهيئة أستاذ مبتعث أستاذ معار أو الفاظ صارت الآن عندنا أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ الفاظ صارت هذه المراتب الآن كذلك وفيها بعض ما يوجد في القديم فأستاذ مفرغ للبحث العلمي لا تكلفه بتدريس الطلبه خليه مع البحث العلمي أعطيه كتابا يحققه مفرغ أما يدرس طلبه ويدرس هنا وهناك ويريد البحث العلمي وحتى هذا الأستاذ ليس مفرغا تماما ويشغل بالإدارة ويشغل بالاجتماعات هذا غير مفرغ قد سبق معنا قبل هذه في رواية حذيفة قال اني حدثه حديثا ليس بالأغاليط هذه عباره من الصحابه وانت يصح منك ان تقتفي اثر الصحابه في هذا المنهج التعليمي احيانا لما تاتي تشرح لمسلم امرا غريبا عليه يرفع بصره ويتراجع عنك ويستغرب يحسب ان ما تتلوه عليه من احكام او من احاديث أنه من الكلام الضائع أو من الكلام الباطل أو من الكلام الذي يرجع إلى خرافة أو إلى شيء لا يوجد فإذا جئته وقلت له أنا أروي لك حديثا ثابتا في البخاري اسمع اسمع حديث البخاري صحيح وهذا في البخاري هذا حديث ليس فيه شك ولا ريب خرجه البخاري وأجمعت الأمة على تلقي احاديث الصحيحين بالقبول فتذكره بنوعية العلم التي ستتلو عليه وقيمة العلم الذي ستذكره له وأن هذا العلم صحيح ثابت حتى يتنبه خشية أن يسرع إلى التكذيب أو يسرع إلى الاستغراب ولذلك بعض الناس ينفون احاديث لا علم لهم بها وهي موجودة وهي موجودة ومع ذلك ينفونها يقولون هذا الحديث ليس موجودا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو هذه خرافات مثل ما قال بعضهم حديث نعم الإدام الخل قال هذا لا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وصرح بها في اذاعه مرئية نعم الادام الخل قال هذا ليس من كلام النبي جميل ان ندافع عن النبي عليه الصلاه والسلام وأن نغار على اه حما النبي وعن نغار على احاديث النبي عليه الصلاه والسلام ولا نقبل الا حديثا صحيحا او حسنا او ثابتا عموما وأن نقاوم الاباطيل والبواطل والموضوعات والمكذوبات والمزيفات ما أكثرها لكن هذا لا يدعو أن أتسرع إلى انكار حديث أنا لست في علم أو لست على علم به فبمجرد أن أقول لك الحديث تقول الحديث ليس موجودا قال هذا على التلفزيون قال نعمل ادام الخل ليس بحديث يا سيدي كيف ليس بحديث ونحن نقرأ في كتب العلماء أن التسرع في الحكم لا يحمد وأن العجلة في العلم لا تحمد والتريث في العلم مطلوب والقول على الله بلا علم مذموم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فلا ينبغي أن أنكر لو قلت أرجئني امهلني حتى أبحث هل الحديث موجود أو لا لكنت قد سلكت الطريق الصحيح لكنك لم تفعل وهذا الحديث يوجد في الصحيح الامام مسلم نعم الادام الخل فسمى الشارع الخل اداما ونهى عن الجمع بين ادامين وبعض الناس يفهمون ان الادام هو الزيت فقط فكل ما يؤتدم به يسمى اداما فالخل ادام وهو ملذذ للطعام وهو ضرب من الأذم التي يأتدم بها الآدميون أذم يأتدم بها الآدميون كل جاءت أدم شوف إذن قال أبو هريرة بعد ذكر هذه المقدمة فسمعته يقول يقول أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال هكذا بيده وقال هكذا بيده قال تستخدم في اللغة العربية بمعنى فعل قال هكذا بيده أي فعل هذا بيده قال هكذا أي فعل هكذا قال بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر كما تقدم في الحديث السابق وهو هذا البارز وقال السفيان مرة وهم أهل البازر قال أبو هريرة في هذه الرواية ذكر ما ذكره في الرواية السابقة من كون المسلمين يقاتلون هؤلاء الأقوام قبل قيام الساعة هنا الإضافة التي جاء بها أبو هريرة قال وهو هذا البارز هذا البارز إشارة إلى جهة فارس التي تقع فيها خوز وكرمان والأتراك الجهة التي يقع فيها هؤلاء حسب الخريطة فيشير إلى أعلى يمينا فهي تلك البلاد فاشار ابو هريره الى تحديد او حدد الذين عناهم النبي عليه الصلاه والسلام بقوله بين يدي الساعه تقاتلون قوما نعالهم الشعر قال وهو هذا البارز او البازر بعضهم يقول البارز من البروز اي الجهه البارزه وهي تلك الجهه التي تضم البلاد المذكوره او البازر وهي ايضا بنفس المعنى تسمى تلك الجهه بهذا الاسم ثم ذكر ابو هريره روايه اخرى او ذكر البخاري روايه عمري بن تغلب وهي ايضا كروايه ابي هريره فعمر بن تغلب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعه تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كان وجوههم المجان النور المطرقه عمرو بن تغلب الان شارك ابي هريره في الروايه وهذا امر يكون لا يكون دائما يكون في بعض الاحيان ان جماعه من الصحابه يتفقون او يتواردون على روايه امر فيكون من روايه ابي هريره وعمر بن تغلب وعبد الله بن عمرو وابن عباس وفلان وفلان من الصحابه واحيانا تجد الامر يرويه صحابي او صحابيان من الصحابة، وأحيانا يرونه أو يرويه عدد من الصحابة. نحن لا ننتظر لتصديق الصحابي أن يشاركه جمع من الصحابة الآخرين في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لأمر من الأمور. لا ننتظر هذا الأمر. لو انفرد الصحابي بأمر وصح السند إليه وثبت عنه. لآمنا به وأنه سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام ولو كان الصحابي واحدا فإذا توارد جمع من الصحابة في رواية حديث فإن ذلك مما يدل على أن الصحابة سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام وقد لا يسمعه إلا واحد أو إلا اثنان أو إلا قلة من الصحابة لكن إذا اجتمع الصحابة على رواية أمر لا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الخصوصية بل يقوله لجميع الصحابة أو يفعله بحضرة الجمهرة الغفيرة من الناس فإن كان الأمر من هذا القبيل حقه أن ينقله جمع من الصحابة وأن لا ينفرد به صحابي واحد مفهوم هذا ولا لا ولا لا أعيده ها؟ مفهوم الله يفسح عليك اذن حسب الموضوع المروي الان أشرات الساعه قد يرويها قله من الصحابه وقد يرويها جمع من الصحابه لان مثل هذه الاخبار يذكرها النبي عليه الصلاه والسلام بحضره الصحابه فروى عمرو بن تغلب رضي الله عنه نفس الروايه ورواها عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا أنه ذكر قتال اليهود قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله هذا حديث خرجه البخاري وخرجه مسلم أيضا وهو حديث من الاحاديث الصحيحه الصريحه التي نؤمن بها ونعتقد ما تضمنته هذه الاحاديث من الخبر اليقين الكائن قبل قيام الساعه وأن اليهود سيقاتلون المسلمين وان المسلمين يسلطون على اليهود ويغلبونهم حتى يقول الحجر يا مسلم يهودي ورائي فاقتله إن تلاوة هذا الحديث من صحيح البخاري لا تعني إلا تلاوة الحديث فهم فلا يقال هذا الحديث إرهاب أو هذا الحديث يعادي السامية أو يعادي اليهود الحديث يصف الظالمين المعتدين المقاتلين لأهل الإسلام المحاربين لعقيدة الإسلام فمن كان على غير دين الإسلام ولا يحارب الإسلام فالله عز وجل لم ينهنا عن قتاله فالذي لا يقاتلنا لا نقاتله والذي لا يعادينا لا نعاديه فمن ترك المسلمين وشأنهم تركه المسلمون وشأنه لا يظلمونه ولا يعتدون عليه ولا يوجهونه بما يكره ولئن جاء ضيفا على المسلمين احتفى به المسلمون وأكرموه وأحسنوا وفادته ورفادته وجعلوه بالمكان الذي يكون مجارا فيه لقوله عليه الصلاة والسلام قد أجرنا أو أجرنا من أجرتي أو أجرت يا أمهاني قد أجرنا من أجرتي يا أمهاني لما أجرت أو ارت أو جعلت في جوارها واحدا من المشركين فبقي مضمونا محميا محقون الدم لا يستطيع أحد أن يصل إليه لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم يسعى بذمتهم ادناهم أنت أيها المسلم تسعى بذمتي من جاء إلى ذمتك تقول هذا ولو كان أه كذا وكذا محاربا فهو في ذمتي لا ينبغي أن يؤذى شوف هذا الحكم أين تجد هذا الحكم في سائر الشرائع هل تجد قيمة للرعية أعظم من هذه القيمة أي قيمة للرعية يسعى بذمتهم ادناهم هذا الرجل الدنيء في المجتمع الذي لا يعتبر له الناس اعتبارا ولا يحسبون له قيمه هذا يجير عدوا وافدا او واردا ويجعله في بيته فلا ينبغي ان يمس بسوء فالاحاديث تصف المقاتلين الظالمين اما الذي لا يظلم ولا يقتل ولا يقتل ولا يعتدي ها فإن هذاك ليس الحديث يتناوله ابدا فما يجيش الناس يقولوا هذا الحديث لماذا يتلع في المسجد مع حملة الوقت الإرهاب ما الإرهاب كل شيء صار إرهاب ولفظة الإرهاب هو لفظ مجمل يجب أن, أن, أن, أن يحدد ما هو الآن الفلسطينيون إرهابيون أصحاب بلد وأصحاب أرض وأصحاب حق وإرهابيون عمركم شفتوا هذه يعني أدخل عليك في بيتك وقبيلتك سلبت منك قبيلتك وأراضيك وزراعتك وخيرك وجميعك ولما تأتي تقول هذه أرضي أسمك إرهابيا أبدا فالقضية فيها التلبيس باستخدام المصطلحات والآن نحن في عصر حرب المصطلحات يصطلحون على المصطلح وينفرون الناس منه ويصفونه بأنه المصطلح البغيض المقيت الذي لا ينبغي أن يلتفت إليه وأصحابه مجرمون ثم ينزلون هذا المصطلح على من شاء من الناس فبمجرد أن يقال إرهابي, إرهابي فالمقصود أن تلاوة هذه الأحاديث لا يراد منها إلا قراءة الأحاديث الصحيحة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله والتي تحدد الظالمين ولا تتناول أمة تحترم نفسها وتحترم دينها وتحترم دين غيرها فمن احترمنا نحن نحترمه ومن عاد المسلمين يعاديه المسلمون ومن حارب المسلمين حاربه المسلمون ولذلك عندنا في الفقه الإسلامي عندنا الحربي المحارب الذي يحاربنا وعندنا الذي لا يحاربنا فالذي لا يحاربنا وهو على دين آخر كيفما كان لا نؤذيه بل نتعامل معه ونساعده ونجاوره ويجاورنا ولا يرى منا سوءا بل نحسن عشرته ونحسن جواره لكن المحارب هو الذي يقاتل هل رايت امه عاقله تحارب ولا تحارب امه تحارب ولا تحارب لا توجد الا ان توصف بانها امه جبانه اما الامه المتيقنه في الله عز وجل المعتزه بايمانها لا يمكن ان تكون كذلك نتوقف ونجيب عن بعض الاسئله حتى لا نطيل